على آله وصحبه يجمعين هذه أسئلة اطرحها على شيخنا ووالدنا ب س ي د ا ل ع ب د ا ل ل ه س ل ي ما ن الجاب ر ي ح ض ر الله و ا ل ت ع الله ب ا ل ص ح ة والعافية آمين وياك السامع في الدين والدنيا والآخرة سؤال أول يقول ما هي نصيحتكم لأبنائكم في المنطقة الغربية مع العلم أن الغربية مترامية الأطراف وبحمد الله ق ب ل في الجامعة الإسلامية واحد من ليوة، واحد من مدينة زايد، واحد و من مدينة المرفأ، واحد و يدرس في ا ل م ع ه د من جزيرة دالماع. فما هي نصيحتكم لهم؟ حفظكم الله. بسم الله والحمد لله. ا ص ل ى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أ ب ن ا ؤ ن ا في دولة الإمارات العربية المتحدة حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه أهل الغربية منهم والشرقية والشمالية والجنوب والجنوب عندنا سوا فنصيحة فنصيحتنا للجميع أولا أن يلتفوا حول من تخرجوا من الجامعة وهم على النهج الصحيح وأذكر على سبيل المثال ولكن إن شاء الله لا ف خ ر ابننا أحمد بن مبارك المزروعي كذلك ابننا أحمد بن محمد الشحي و ا ب ن ن ا الشيخ محمد بن غالب وهشام الحوسني ثلاثة من الإمارات واحد من اليمن انضم إليهم والحمد لله والركب واحد هؤلاء اذكرهم على سبيل المثال فأرجو من أبنائنا في جميع الإمارات أن يوازروا هؤلاء وأن يناصروهم على التمسك بالسنة وأن تفوا حولهم فهؤلاء المتخرجون ومنهم في طريق التخرج إن شاء الله من سائري أبناء الإمارات في الجامعة الإسلامية سينضمون إليهم إن شاء الله والبلد ولله الحمد منفتح لدعوة الإسلام والسنة الدعوة الإسلام والسنة غير م س ت ن ك ر ة في الإمارات حسب ما علمنا وإن شذ من شذ فشذ ل ا ع ب ر ب ه ولكن أهل البلد ولله الحمد هم على الفطرة الطيبة وعلى قبول الحق ممن جاء به إليهم لسيما إذا كانوا من أبنائهم. فهم ينحازون إليه، وإذا وجدت بدعه، تصدر لها هؤلاء الأخوة وغيرهم من طلاب العلم لردها بالدليل، وإن لم يذكر صاحب البدع إذا كان عندكم في الإمارات التسمية تضر بالدعوة، فعليكم بالإشارات، عليكم برد البدع بالدليل. فالأهالي معكم، نعم.